غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقدّر ربك ألا تعبدوا إلا إياه ومن والديْن إحسانا إن ما يبرغن ولك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما, لهما افئه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَوَّائِينَ الرَّسُولَ وَأَنْتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا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 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قل لو كَانَ معه آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِنَا ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سبحانه وتعالى أما يقولون علو كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما تُسَبِّحُ لَهُ له شيء الا يسبح بحمده من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدمارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا. إذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا اسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا جَنًّا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَديدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَذْكُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةَ فسينغضون إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُمْ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا قُلْ عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون يَوْمَ لبثتم فتستجيبون بحمده إلا بفتم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَذُواً مُّبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا, وآتينا داود زرورا قل ادعوا الذين زعمتم من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 قرية إلا نحن رحمنهلكوها قبل يوم القيامة أو نعذبها أو نعذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نفصل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نؤسل بالايات الا تخويفا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا التي اريناك الا إلا فتنة من الناس والشجرة الملعونة في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبنيس قال قَالَ أسجد لمن خلقت طينا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 جهنم جزاؤكم جزاءا موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم واعدهم وما يعدهم الشيطان إِلَّا غرورا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سلطان عبادي ليس وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ فُلْكَ فِي الْبَحْرِ تَبْتَغُونَ فَضْلَهُ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ لما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أَفَأَمِينُمْ أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُغْسِنَ عَرِيكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجْدُ لَكُمْ وَكِيلا أَمْ أَمِينٌ أنتم أي عدكم فيه تارة أخرى فيغسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا بيتبع الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وين لكله ماذت اللّه ماذه الذي جمع ما له وعده يحسب أن ما له أخلده كلا لي بذن في الحطم وما دراك من الحطم نار الله نار الله لقده التي تطرع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد قبل الرضا سبحانك يا من خلق فسوى وقدر فهدى سبحانك يا من على العرف استوى سبحانك يا من, سبحانك يا من تعلم السر واخفى اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في توليت، وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عديت، ولا يذل مواليت،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 والدرجات العليا من الجنة اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك الثبات قبل الممات اللهم انا نسالك الثبات قبل الممات ثبتنا وثبت اقدامنا على الحق حتى نلقاك الهنا ومولانا إلهنا ومولانا اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك باسمك العظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم يا كرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا جواد يا جواد جد علينا يا جواد اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها على آياتها وسرها اللهم اغفر لنا اللهم يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا, لنا عيوبنا اللهم استرنا ولا تفضحنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها انت وليها ومولاها الهنا الهنا ومولانا الهنا ومولانا اللهم اعتق رقابنا في هذه الليله أجمعين اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا رحيم يا رحمن من علينا بعتق الرقاب من علينا بعتق الرقاب اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا حي يا قيوم انا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى في الفردوس الأعلى في مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا اللهم اوردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نضمأ بعدها ابدا إلهنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا يا الله يا الله يا الله مددنا إليك ايدينا نرجوك ونرجو رحمتك نخشاك ونخشى عذابك نخشاك ونخشى اللهم لا ترد ايدينا صائبا لا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين الهنا اتيناك نطرق بابك اتيناك نطرق بابك اتيناك تائبين اتيناك نادمين اتيناك راجين فلا تردنا ولا تطردنا عن رحمتك لا تطردنا عن رحمتك لا تطردنا عن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ناصر المستضعفين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اخذل من خذلهم اللهم اجعل الدائرة لهم ولا تجعلها عليهم أيدهم بتأييدك أيدهم بتأييدك يا قوي ويا يا قوي ويا متين يا قوي ويا اللهم اهلك طاغيه الشام اللهم كله بالمرصاد اللهم كله بالمرصاد اللهم كله بالمرصاد اهلكه واعوانه فانهم لا يعجزونك يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أخيانا